لكل من ركع وسجد لله جل وعلا وبشركم بهذا الحديث قال حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه بشارة من نبيكم إلى كل من صلى الفجر في جماعة قال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي الله أكبر أنت الآن في ذمة ملك الملوك سبحانه وتعالى أنت الآن في حفظ الله جل وعلا الله الذي يملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. أنت الآن في ذمة الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان يا جماعة ما يضمن نفسه ولا عمره أن يسلي الظهر أو العصر لكن أن في ذمة الله وكلكم سمع أن من كم يوم وهنا في آبها يا أخوان 11 واحد ماتوا في لحظة واحد في يوم الواحد 11 واحد بعضهم من خارج المنطقة هل كان أو جاء في باله أنه بيموت ولكن المصيبة والطامة الكبرى أن بعضهم من مات سكران لا إله إلا الله ولكن أن في ذمة الله سبحانه وتعالى وبنشركم أيضاً هذا الحديث اللي صلى ركعتين قبل الفجر طال صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر السمنة اللي قبل الفجر خير من الدنيا وناثيها اشتار الدنيا الآن وما فيها من جمعات من أسواق من أموال من عقارات بكل ما فيها الرجعتين هذه ترخير من الدنيا كلها وما فيها الله أكبر وحبته الله هذه كلها من, من, من أتى بها من قالها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزف إليكم هذه البشارة العظيمة والله الذي لا إله إلا هو ما في راحة ولا سعادة ولا طمأنينة إلا والله لما تضع جبهتك إلا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله they couldn't